قالوا اضغاث احلام قالوا اضغاث احلام وما نحن بتويل الاحلام بيعابدين وما نحن بتأويلها وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات لعل يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر ريوني واقرا ياتي الى علي لعل لي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون لعل الناس لعلهم يعلمون قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَهُ هِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ مَا تَأْكُلُونَ سَتَعْمُرُونَ فِي صُحْبِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ إن بعد ذلك تبعشداد وليما قدمتم يا كل ما قدمتم لغن الا قليلا مما تحصنون يا كل ما قدمتم له إِلَّا قَرِيبًا مِّمَّا تَحِسُّونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ اتَّوَخِيَ يَحْصُرُ وَقَالَ الْمَلِكُ تُونِي بِهِ وَقَالَ الْمَلِكُ تُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْ قال ارجع إلى ربك فاسأله فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهم فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن رب بِيدِكَ ايدُهُنَّ عَلِيمٌ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبْتُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قَالَ مَا قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من قالت امرأة العزيز الان حصل حتف حص انا وهو عن نفسه قالت راءت العجيب ان حصل حصل حق وانا راودته عن نفسه انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين انا راود وُلِيَ مِنَّا قَادِرِين ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ Beautiful.